وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله لا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما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 وَنَادَى دَاوُدُ عَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة آي واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزعون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يابع بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما